المجموعات. الناس اللي بقى يا جماعة انا مساعدة قال يلا خطوا على طول. يا جماعة انا في فيش اسئلة. انا واردوا على طول. انا فيه بقى في السنائل كرشي يلا يلا. كرشي يلا. هنتكلم عن السنايل كادره وكمان السنايل كادره في حتتين كبار في السنايل كادره بيجي هنا هنا في منطقه الكورتكس ده اللي هنتكلم عليه النهارده اسمه ايه وبعد ما نخلصته هنتكلم برده عن السنايل كادره اللي بيجي في النص اللي بيجي فين في النيوكليوس تعال نبتدي بالكورتيكال كادره النهارده هناخد السنايل كورتيكال كادره انت فعلا اللي فاتت من استغلال كورتيكال كاترا بتسميها ايه؟ بلاي لينز ساحه كده لما الكاتره تكون بادئ بنسميه ايه؟ كيور كاترا طب لما الكاتره تقعد يزيد يزيد يزيد, يزيد لحد ما يحتل اللينز كلها بنسميه ايه؟ مزيور كاترا تعال ناخد اول ستيج اللي بنسميها ايه؟ ماتور ستيج صلاح دهكم ما هو definition of ايه ماتور ستيج يا ترى اللينز توتال اوبيك ولا بارشل اوبيك في باركلور اول حاجه دليل الباركلور البناد زي بدايه الكتله بنسميه بيجنينج كتله او بنسميه انسييدنت كتله احيانا انا عندي اكتر من بدايه يعني ممكن الكتله تدي كده سيكتور اوف مثلث كده سيكتور اوبجكت في منطقه الايه لمنطقه البيفري اوف ذا نت كده لما في طيب لو اخبطينا على قدام بنلاقي السيكتور اوف كده المتلفات اهي نكملها بقى يعني ايه الشغل زي المنظر اللي قدامكم ده لو ربطت بعين العيان لقيت الكاتره بتستفاجئ بهذا المنظر ده بنسميه امبيينت كاتره او بينجنج كاتره او من شكله بنسميه ايه عباره عن فيكتورز اوف كاتره بنسميه فيكتوريال كاتره ده بمثه قوه خاطر كاتره كده يبتدي بأشكال أخرى اخرى غير ده بس ده انا بعد كده رياض ساعات الكاترك جبتي عبارة عن نشيك وقبلتي أو في مصيات بوستيرو الكورتكس أو في مصيات بوستيرو الكورتكس كده خلاص؟ وساعاتي يبتلي شوية يتمقض كده حوالين الايه؟ حوالين النيوكتر نبقى البيباير عندي بداية واحد أو بداية اثنين أو بداية ثلاثة البيجيني الكاترك أو الانسيديان الكاترك له ثلاثة أشكال أول شكل اسمه ايه؟ نهو؟ اسمه ايه ده؟ عبارة عن سيكترس نسمي يا جماعة فيكتوريال كاتك لو طلبت بقى اوصف لي السيكتوريال كات طب انا امسكته وبعمل اوتراينجل انا هقول لك على حاجه ممكن تيجي ام سي بي لو طب تراينجل اللي قدام ده الايه بي في مين الايه اللي هي القمه والبيز ده هيبقى البريز يعني بص كده انا لازم اوصفه كيف ايه الايه في ناحيه السنتر دي طلع لي ورقه برسمه مفهومه هو ايه المثلث المعكوس على فكره القطع الاولاني ده لو اسمه تكتوريا كاتراكت او لو اسم تاني يا اسمه كيوني فورم كاتراكت كيوني فورم يعني شبه المسامير طيب اهو الكاتراكت طبعا ايه عن المتامير كده في ايه بالبلاست المسامير خلاص طب الكاتراكت اللي تحت ده كده من مكانه نسميه ايه رقم 2 <تصفيق> نسميه بوتيريو ساب كابسولار يعني واضح خلاص فين يوبل البوتيريو ساب كابسولار كاتراكت يا بابا انا شايف وبس فين البورتير كورتك تتعاقل في دي أثر على الميدال اكتر ولا اقل من كانت قدامنا كثره ابتداء اكتر واحد ياثر على الميدال لانه مور وتطير قلنا كل ما الجتا بيبقى خازي كل ما ياثر على الايه على الميدال ليه قريب من النقطه اللي نقول اسمها النودل بوينت الكثره ابتداء يا جماعه شده. شبه لو كده ليه الكثف عامل كده عامل شبه البوطهه مثلا يعني يبقى الاولاني ده اسمه يونيفور اللي تحت ده ادوه ايه ده تبع البوتقه كوبلي فورم كات ده تبع المتامير فور عن نقط حوالين النيوكلياس بري بيرينيوكليار لانه حوالين النيوكلياس بري ولا اما عبارة عن نقط ممكن اسميه ايه باركجيت سواء ده او ده او ده التلات دول هم البيجينين في كاترة او الانثيبين في كاترة او البداية اي كاترة كتبندون هيقعد يزيد طب بعدين دول الكاترة في بهذا هذا الشكل اهو لحد ما يحتل اللينز كلها واضح من الرسمة ان فيه جزء لسه لم يتأثر ويتش بارس اللي هو لسه لما يتأثر بالكاترة حيطة ايه؟ هتلاك الحيطة اللي هي اي متيجة ياسمه ايه؟ سوف كابسل بارس بيقولك زلاص بارس بتوبيقك لبتتقاخل حيطة بتتأثر هو الانتييرير طب كبسولار نيرف ممكن يجي في طب تعالوا كنتوا هتنظروا لقدام كده يا جماعه ان انا اسمه ده اما تيور ولا ما تيور احنا برده لسه اما تيور عشان لسه في حته إيه؟ سليمة خلاص يبقى دلاس بارت تو بي افكتد انزلت او حته تتاثر في اللينث هي الطب كبسولار حتى لو انت اقلت خالص لما الطب كبسولار هم كمان كذا خلاص دخلنا على الإيه؟ دخلنا على الماتيور. بتوقع يا جماعه الالحيان ده عنده كاترك والكاترك عمال يزيد عنده كاترك والكاترك عمال يزيد بص انا هبقى همسك الاثنين تحت لون وبعدين الكاترك بيزيد سيكتر وبعدين يزيد واخر هو ها ها كل ما, ما بيحصل Diminution of vision. Ik heb een raam of vision. Nader je gaat je aantrekkers niet meer zien. of vision is een diminution of vision hebt, Hier diminution of vision een metropia. متروبيا دي المايوبيا والهايبر ميتروبيا والاكثر حاجه دي هناخدها لو واحد نورمال يبقى عامل الاشعه بتاعته بتتجمع فين على الشبكه طب لو واحد هايبر ميتروب بيقول لك العدسه بتاعته تبقى ضعيفه العادة تبقى ضعيفه قوتها قليله فبتتجمع الاشعه ورا العين ورا الرتينه عندما تتجمع الاشعه خلف الرتينه دي حاجه بنسميها ايه هايبر ميتروبيا بيقول لك ان الكثره بتاعتك ده طبعا كان ده اشكاي الكاثد بتاعنا كتر بيخلي اللنت ضعيفه الكاثد بيقلل الباور اوف ذا اتوقع لما الكاثد بيقلل الباور اوف ذا يحصل ايه بقى حصل ايه ازاي ليه الكاثد بيقلل الباور اوف ذا لنت هنشرح كده بيقولك ان بتاعه ربنا دي دي اللي قدام ودي الجوردكت الايه لوار ودي مين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 لو عندك عدد من هنا بلس 1 ومن هنا ناقص 5 ما ده ناقص يبقى العدسة دي قوتها ناقص 4 يعني العدسة اللي قدامك اللي شبه الهلال دي عدسة ناقص اربعة أي طب ما انا عندي عدسة من هنا هنا هو جيل انجيرو كورتكس من هنا هو لول إيه بوسييرو كورتكس ده المجموعه مجموعه يبقى كاملة يا جماعة بلاس كاملة اجمع اربعة و عشرين نقط ستة الكثير هيحصل فين فين؟ الكثير من الكثير من الكثير من الكثير من الكثير من الكثير ان الكثير بيزود معامل انكسار الكورتكس من الكثير من في من بيزود معامل الكثير من الكثير ما هي ناقص الكثير من تبقى ناقص الكثير ودي الكثير تبقى ناقص من الكثير من الكثير من بدل ما هي من الكثير من الكثير من الكثير من الكثير من الكثير من الكثير من فبيحصل هايبرتروبيا انا عندي سؤال الهايبرتروبيا اللي حصلت هنا سببها الاقباله الايه في معامل الانكسار بتاعه طب بنسميها ماما هايبرتروبيا طوع الاقباله في معامل الانكسار فبنسميها انكس هايبر متروبيا. ثاني الجذر هيفضل فين احنا بنتكلم في, في الكترق. الكترق اللي في العدسه الكورتكس ميث 4 وميث 4 بيزود معامل الإنكسار. عشرة. على سبيل المثال. خلاص? فإذا قالنا قوة المجموعة بقى ستتجر بقى المجموعة كام? اربعة. اذا العسل بقى الابعف. اذا هيفصل هايبرمتروبيا. سفطها تغير في معامل انكسار العدسة. فتنسميها اندكس هايبرمتروبيا. قال لكم خلاصة. قوة العدسة هتقل عشان مين ذات? رفلاكس الاندكس افضل. افضل كورتكس. خلص. بس كده. قوة العدسة هتقل. عشان هيزيد الرفلكتب اندكس في قوضة كونتكس دلوقتي يا جماعة دقني عندي حتة قوتها نورمال حتة دي قوتها اختلف اختلف بالتحصيلة في وجود الايه؟ مكتلك ساق ولك انت مكتلك في لغشة من الايه؟ الرفلكتب اندكس اي لغضة في قوة العين ده بنسميه ان شاء الله للأرابط والتام نسميه استجماتيزم العيان ده هيجيله استجماتيزم وبرد الاستجماتيزم طبعا هتأثر على الميجر يبقى عريت الفيجن هيتأثر إيه؟ بصوا حضرتك إيه ده؟ الانكسار هنا، الكثرة بيعمل إيه؟ في الريفركشن ومضار. الحتة دي نورمال، الحتة دي إيه؟ اتغيرت، بيخبط الريجولاريتي في الريفركشن. الريجولاريتي اوف هي دي إيه بالظبط اللي بيتمعي؟ احكي لي حضرتك. يبقى أول شكوى العيان يا دكتور أنا نظري بييه، تاني حاجة يا دكتور أنا شايف دبانة سودا قدامي، فيكسد ماسك. شايف الدبانة السودا أيوه، طب الدبانة دي بتتحرك ولا ثابتة ولا ثابتة؟ الزجاجة ثابتة. أضلاع عن fixed muscle. يقول لك أي oblast في اللينف، في اللينف، في القولين كما بالمرة يعني. ال دي بتعمل ظل على حتى هنا الرئة نا مشان يصضاءء، مشان يصضاءء ضوء. ال بتعمل ظل على شوف, إيه؟ شوف دي سمتة. على لازم من الزبدة المتحبطة. الزبدة سبته لكن في حاجه ثانيه اسمها ماسكه بوليتانت الزجاج المتحركه يبقى الزجاج كلامها في البيدره لو في اوبتس في البيدره بتعمل لي زجاجه متحركه ليه عشان هو مثبت هنا كده زي البيدره بتاع كده بيتحرك لان البيدره ده ايه ده جل يبقى اوبتس في البيدره بتعمل ايه مكافه لكن اوبتس في القرنيه او اوبتس في اللينس تعمل كده خلاص كل الزبابات اللي في دماغك طب عشان انا نيجي ناخد الفكره اقول لك ان في او بس في الفكره هي كاونت ديكس صح غلط هي كاون ايه مطقه وقول يبقى ثاني شكوى على العينه يا دكتور انا شايف تبله قصاص رقم ثلاثة الشكوه اللي بعد كده يا دكتوره انا ساعات بشوف حاجات اثنين و ساعات بشوفها ثلاثه و ساعات بشوف دبلوبيا يا دكتوره ساعات بشوف بولي اوبيا يعني بشوف اكتر من اثنين كمان ايه سبب برضو هو السبب لو ما تجمع كده تعمل لك منظر صور الشرطي طيب الحته دي لما كان دي على الدور لما الضوء الضوء يتجمع في نفس النقطه طيب الحته دي دلوقتي مبقاش قاعده لما الضوء يقع هنا هيقابل حته مختلفه في ريفلكت ايه المفروض الضوء يتجمع كده اهو ويجي معانا طب الحته دي قوتها ازاي بقت الأول قوي لان ايه ومن اشعاعها قوي فتعالين يلا في صوره جديده طيب لو دي هنا المفروض ده كان بيجمع معانا هنا موضوع زي ويجمع باقيين لا كام صورة دلوقتي ثلاثة يبقى انتى بالدبلوبيا التشنج بايه لو انت شاطر ها تشينج الحته دي معامل انكسار 3 والحته دي معامل انكسار 3 التشنج في الريفركتيف اند لو شفت 2 دبلوبيا شفت ثلاثة او اكتر يبقى بنسميها ايه بوليوبيا هو هنا يا ابني نوع إيه ماهي يوني اوكلر ديبلوبيا مش باينوكلر يعني ايه يوني اوكلر ديبلوبيا ويعني ايه باينوكلر ديبلوبيا هو مالكم الكلام ده في كلام كده اقوله وهقوله بصوا دلوقتي العين دي ما فيهاش دهره والعين دي فيها ايه بيشوف حاجه اثنين او ثلاثه اهو ايه رايكم لو انا ضغطت النورمال اي ده ديبلوبيا ولا دي بريزنت لو أنا العين دي اختفت بريزنت دي حتى في يوني أكلات دبليو بي. ولكن كذا يوني أكلات دبليو يوني أكلات دبليو بي normal أي إف كور. حتى لو في دي بقى يوني أكلات دبليو بي إز في نشام يوني ايه حتى لو زا نورمال اي اس كامرة صح كده انت بص على الدولية دي حاجة كده برا الموضوع بصوا لما عيني يحصلوا الحاوة دا معها مفوض انت لما تبص على شخص قلتنا كده عندك الاثنين يبصوا على شخص يعني عندي تبص على شخص كده والأشعة والصورة هندي على ايه؟ على الفوضية طب لو عندي محولة كده مفوض عندي يا كمان تبص على ايه؟ قل شخص بقيت صورة الشخص هنا نطعه فيه خارج الفوبيا نتيجة الحاول بعد في صوره على الفوبيا وفي صورة خارج الفوبيا. طب المخ ياه تجمع الصوتين كله. المخ ييجي رأي. دبلوجي. نعشر جمع الصوتين على رأس يجلك دبلوجي. بس دبلوجي في حالة من النوع بيونوكلير. مش من النوع يوياك. ليه؟ إرفعوا. لو أنا ربطت العين دي. بقى في صورة واحدة. دبلوجي ايه؟ راح. لما أنا العين دي. صورة واحدة. في صورة واحدة. راح. يبقى الدبلوبيا دا هي! ما تظهرش! يقول لما العين يغط في كامعين! بالتنيه. سبقينت لعن يغط في كامعين! بالاتنيه! سبقينت لعن في باي نوكلر دبلوبيا! نكتب ما هو definition of Bynocular Dyplopian! يبقى الباينوكلر diبلوبيا! let appears if if one i is couple! لو وضنا عين! الدبلوبيا تهو! يعني الدبلوبيا ما تظهرش من الباين مثال بالتنيه! سبقينت لعن يسامعها باي نوكلر diبلوبيا! كده. هذا كويس. سمين كده على ايه فلوس أنت؟ هذول، أنت؟ ثاني؟ حاول؟ البيولوجيا، العين ده إني ما أقول له البرد، أصل؟ طبعًا النور على صوت الشخص في العين النور بالتوافق. عارفوني، العين ما تقول له توافق. إكس تراوبوبيا، المخ يعطي جمع صورتين صورة تروبي وصورة خارج تروبي لا. ترى شوف إيه؟ اتنين ايه رايك لو انت قطيت دي البذله دي ايه هتروح طب ما قطيت دي البذله هتروح يعني البذله يا دكتور لما عين يبص بكام عين الاثنين طب انت فيها ايه باينوكولار فيجن ايشكوا اللي بعد كده مش انت شوف العند اهو يقول لك يا دكتور انا ما بشوفش بالليل نايت فلاينج مش معنى طب لا روتين باص اكتبه على جنب كده اي بريفرنس اوبستيك تمام نقول ايه بلاين اي بيريفيرال اوباسيتي تعمل ديب بلاين بيرودين جيب اي بيريفيرال اوباسيتي تعمل نايت بلاين اي سنترال اوباسيتي تعمل ديب بلاين لان الاوباسيتي هنا بريفيرال الأوباسي اوباسيتي بتدي بريفيرال ولا سنترال هنفتكر سيكتور الثلاث فين فين البريفري هو انت بالليل المفروض ايه اللي يحصلك المفروض اليوم الايه استوعب الايه صح ولا ليه عشان انا عايز الضوء المفروض يعني يعدي من هنا ويوصل للبريفرال بارت اوف ذا ريتينا عاده البريفيرال بارت اوف ذا ريتينا ده والبريفيرال بارت اوف ذا ده مسؤول عن ايه مسؤول عن النايت فيجن بان ان الاوبستي ان البريفيرال هتمنع الاشعه انها تعدي وتوصل لان بارت ده البريفرال بارت خلاص هيجيلنا نايت فوتس ايه رايكم بقى لو الاشعه لو لو جذرها هنا تندر كده الاشعه تعدي وتعدي ما عندوش مشكله امتى اللي عنده مشكلة بالنهار ده خلاص ان شاء الله لما نيجي ناخد النيوكليا بكاترك هقول لك عنده ايه بقى؟ دي <اكتول> بمانيكسي والنهاردة فيه نايت بباين اخر حاجة بيشتيك منها عيائيوك وانا بغص بالالوان او بغص بالنور ألاقي هالات ملونة colored heaven around the light الوان ايه السبب؟ السبب الكاترك حتة الكاترك دي السبب زي البرزم لها بريزماتي افريكت فتضع لما يقع على حتة الكاترك دي كل الضوء يتحلل لألوان الصيف. ألوان الصيف تقع على ايه؟ على السبكي. يعني ان شوف احمر اخضر ازرق. شوف ايه؟ الوان. لو نستغل كده كان مع الكترك بيتكون هنا بولي بالصاعد. صح؟ سلسلة. البولي بالصاعد اللي اسفلانك التعتها عالية. تشفط ايجو العادة ماء. فلا دوبليس افوتا. برضو الدوبليس افوتا دي يشتغل زي الايه؟ زي البريزك. في حاجتين لون بريزماتيك اسفلت ان صاعد فين؟ فكتوريا الأوباسس أوفتا كاترة أنزاد روكليس أوفوزة جدت منيه لقاط المية؟ البري في فايد بتاعت الكاترة شبطت ايه؟ المية. ومالعيان يشوف قاله وليه عشان ما ننسهمش بقى هالة العمشة مسكة جردل والتكتر هالة العمشة مسكة جردل والتكتر هالة تبقى ايه؟ العمشة العمشة مش الدبشة فيه مرة جاية سكتكى الدبشة ونهار العمشة تبقى ايه؟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 المفروض احنا قلنا اي اجزاميليشن في الكاثرة كاللود كيمة صح؟ اي اجزاميليشن في الكاثرة كاللود كيمة هنقل الوبجيك اليوميشن وريدر فليكس والتنس والوبجيك اليوميشن كم معلومة اربعة الليم الانتير تشامر الكامسور الايريش تشادو طبعا الميزيدر دعني احنا لسه بدينوا بالح صح؟ عشانا قلنا ده الاخر حاجة قلناها في تعال نعمل فليكس حاصل فليكس اللي هو اضفت يا جماعة على هنلاقي اللينت توتالي اوبك؟ لا! هنلاقي سيكترد وقبات. حد يقول لي سيكترد وقبات انتبقى لونها ايه؟ كثرة لونه ايه؟ جريش! يبقى لونها جريش وايت يبقى هنلاقي جريش وايت سيكترد وقبات انتبقى طيب انا معا الافكت ناحية ايه؟ سنتر والبين افزة اوباتي ناحية البرزي طب هتقالك سؤال ثاني يا طب الانتبت افزة انتيريو الشامبر اتغير؟ نور بقى يا ترى الكبسوله اتغيرت نور طالما احنا اما كيور كابل يبقى في اير شادو ده مش ليه يعني ده بيور ده اير شادو صح عشان بيور ده وكنا ايه بيه. بيه. طب اللي كانت لونها ابيض بيه. ايه بيه. يعني بصوا بانزل بيه بيه بيه. بيه. ده منظر الكات شايفين السيكتورز اوف اوبسيتي اللي بتريفركت الخطوط بقى لونها ايه بيه. ابيض يبقى في ايه بلاك اجيلت في لونها ريد يبقى اي فيكتور تو كومبوز اجيلت اريتش باك جراوند الحته اللي كلير بنت غريب والحته اللي بنت بلاك ريد تو هل انا قدر ما قلت في الكتاف اللي معاكوا اللي هنا وكان يبقى التينشن از نورمان اي سؤال التينشن از نورمال المفروض الامتيو القدره اللي احنا خلصناها يخش على الامتيو قدره عاوز يحط حاجه النص مش دايم بقى ايه الحاجه اللي في الموضعات يحصل في النص حاجه ما انتيوميكان في كترك او انتيوميكان في لينز ايه الحاجه دي احنا كلنا عارفين ان في جوه تو انزايمز موجودين جوه العضله وانتمه وانتموا ايه بيتا بروتيوليتك انزايم صح كلام مش كده ساعات الالفا بيتا بروتيوليتك الانزايمز دول بدون سبب يتجننوا اشتغلوا بفظاعه يكسروا لي كميات فظيعه من البروتين يحولوها لكميات اكثر من ايه بيتكون ده بوليبن يحصل يحفل الابرد بريك داون اف لنسو بروتيم فيتكون ايه؟ large amount of بوليبن بايت لفلت بوليبن بايت اللي ازموليات بتاعتها عالية والله واضحة عالية تتطير بوليبن دي تشفط الى مياه تلاقي اللنس بلق تتملأ وتر لما نعمل اللنس بلق تتملأ مية تتملأ مية يحفل اي حد من اللنس؟ تزين. تبقى صور للمية وستدين اللنس صور كده وتزق المين اللي قدام. قدام كده. ولن تتحول لن تتحول لن دي بنسميها تتحول لن تتحول لن تتحول لن The process of hydration is decreased ولا لن ولا لن تتحول لن تتحول لن تتحول لن تتحول لن تتحول لن تتحول لن تتحول لن تتحول لن تتحول لن تتحول The تتحول لن of of exaggerated. لن تتحول لن تتحول لن تتحول لن لأن الحكايه دي بتحصل بسرعه قوي العيان يشتكي من وجعات ودايما اشرب غداه بس شكوى العيان هنا مختلفه من رابط من يوشن او في, في حاجة بس لو انت في الامتاتور كاترك اللي فايده يقول لك طالما الكاترك شيلمتيور طالما لسه يعني كاترك هو طالما لسه في حتت كبيره في العدسه العيان بقى نظره كويس يعني ممكن يبقى 6 18 6 9 6 10, 6 10. يعني ياو دي اتصوابع يبقى اكاونتنج <تسأل> فينجر يبقى لو لسه في حته بتلين في اللي اقل اقل فينجر ما تنفعش اقل منه ولا كده يبقى في غلط اللي هو الايه الاكاونتنج فينجر اطلع فين ال 65 وبعدين صندوق علامات وبعدين حد واحد ستين لو العيان ما شافش طوابع طب طوابع على بعضها يبقى ايه كانوا كانوا 65 طب ما ستين بقى اللي بعد كده بنسميه طبعا انت كده فين طب ما انا معرفش يعد صوابع كم دور كم دور معرفش اقول له طب انت شايفني كده قولي ايوه انا شايف ايدك بتتحرك يبقى لقيت موف هاند موف قال لي انا مش شايف من بتتحرك اروح مطلع النور ترف كتكن شبه النور ايوه يبقى بي ال ما شافوش يبقى ده اعمل نو no بي ال بي ال يعني Perception of لاين نو بي ال يعني المرستبشن Perception of عايز اقول لك ايه ان الهاند ولا فمن النوع من الاماتيور كاتركت في ايه اللي عم ايه؟ الاماتيور كاتركت طب لما اللمس كلها تسمى لها مياه او لما اللمس كلها تبقى او بيك يقول لان عامل اقدر تقوم بقى يبقى نظر وعقادل يقول لان بيبقى ايه؟ ايه رأيه؟ الكاتركت فينا اوه يعمل هامل موفين او لك؟ كاتركت على حسب يقول لك ساعات المياه تملل انس كلها اهي تبلي جزء ايه؟ لو لسه في قوة نص ما لاش مياه يبقى الفجنة. Accounting Ranger طب لو يبقى يبقى مع في البيوبيل اسمها بلوك. لو اتقفل جاي من يتحوش يتحوش يتحوش ويحصل جلوكوما سببها بيوبيلالي بلوكو جلوكوما يعني الاكوة يتحوش فضبت العين ينزيد هذه جلوكوما انتبهنا تغير في شكل زي. صح كلاف فدنسميها ايه بقى؟ دنسميها فاكو مورثيك جلوكوما جلوكوما ماجي يعني ايه فاكو مورثيك فاكو يعني عالد ومورثيك يعني مورفولوجي يعني البركوره اللي بنبها تشينج في شكل العدد البركوره اللي فيها تشينج في مورفولوجي اوغليه هنا نوع البركوره هي حاجه اول حاجه بتاع البركوره بقى اللي معايا اول حاجه بتعدل البركوره مين الانجيوماتا معاك بركوره اسمها ايه لا تحفظ الاسم تاكل ايه تاكل مورف البركوره لو ابو ظاهر عين يبتدي يطبع بقى ويجي بين وهدج از امانستيشن او أم كده دي شكلها عادي تعالى نحطه بقى زي ما احنا متعودين الوبيك اللي بنيشر كذا معلومة اربع اللينس الكبسوله الانتيور تشامبر الايشر ابا لينس ايه نورمال سايز ولا ثورن لينس الثورن لينس اللي مليانه ايه ووتر لما الكبسوله تشد كده الكبسوله دي تبقى رفيعه ولا تخينه لما تشد تبقى تن ستريتش وتلاقيها بتفرغ بتيجي ان انا نقول هي بتفرغ فعابدا زي احنا في الصدغه او تلاقيها ديلايسنج طب سهلة بقى. الاخبار الانتير تشامبر ديبس ايه؟ شالو! مع لاتي بقى الانتير تشامبر دخلو! طب قريبش هدوه! ما تلي على حسب ده شالو! على حسب! والله يا ربطر! لو المية واقف الحد الحتة دي كليرس! يعني فيه اوبانت دي! وفيه في وفيه وفي وفيه ايرس! وفيه ايرس! كليرس ايه؟ فاقتها يبقى في ايرس شالو! طب اصول يا ربطر المية ملد يننتجوا لك! عايزها ما فيش كليرز بي بتاعتها يبقى ال بي اي مش لو اي مش رمضان يعني مش متقين يعني مش كده قلت لا على حسب لو اللي انت ميد بريدج ام ميد ابريدج لو الميه خدت الانت كلها ولا لا لا لو لسه في حته هنا ايه كلير ما فيش فيها ميه خلاص طيب لو الانت كلها مليانه ميه اتوقع الريفلكس كله يملي اسط طب لو لسه في حته كلير هتلاقي في, في هتلاقي في حته فريدو جبت ده ايه احمر برضه ريد ريفت هنا وبرضه نص كانيوس ونص نيجي لو لسه في حتت كتير هتلاقي في حتت افر ريد ريفت حتت كتير لسه اتبات حتت ايه احمر ده برضه هنا مش مستقيم طب التازن اهو هيا ده ولا تستحفظ اسمهم بالكومه فايه هاكوم مركب الكومه هضرب سؤال هل اي واحد يحفظ لي سيوميتات الكالسي يحفظها فاكو لا احسب حجم العين لازم العين تكون small eye اي لو العين صغيره مش تستحمل ان اللنس اللي جوه تكبر لكن ساعات العين تبقى ضخمه فنعمل اللنس كبرت وكبرت وكبرت لسه مين مفتوحه يبقى يبقى عشان الموضوع ده يحصل لازم العين ازازه تكون بريدز بوز يعني ايه بريدز بوز يعني لازم تكون ايه صمغ تستحملش ان العين تكبر في الحاله دي على أنا أقولك ان مش كل إنت يوميسس لين مع أي. هو يقومون اللي يبقى مع يعني المفروض حسب حاجة اللي إيه على حسب حجم الايه اللي عنده صدر. ما أصلاً كل لينس أخذت سنة ورا حجم اللي عنده أكثر. أي؟ اللي عنده أصلاً مرض يعني. زعلان لو شيء يعني ببساطة يعني. شهادة الله أنا إنت يوميسس وما ده هو يعني بعد تفسير الصراحة تفسيرنا رجع كده. مش كل إنت يوميسس مع أي. أقولك على حاجة إنت خليك في الطريق اي انتوا ماذا تنعبوا مجموعه اسمها ايه؟ فكو ايه؟ مرس <تبتح> بس كمان كنتوا ال اي اي بس كده الوقت اللي هي اللي هي طيب بقى لما يا جماعه لما صار كامسولة لينس فايبر وهم كمان يحصلنا في كتر خلاص دخلنا في ايه بقى؟ اللنس كلها كتر دخلنا في ايه؟ المكتور كتير انت مكتور كتر ده لنس محد يقولي بسوعة بسوعة بسوعة بيها طبعا الكذا من اللنس كلها يعرف يعد الثورة؟ البالفينيون ايه؟ تفهمه؟ وهي مغيب على خير الناصب يعني ما تيجي بسها في الامتحان وعاك حالة فعندكواش حالات تطلع تقولوا إنت معها لو شخص شخص صار مديور كتر، في جنس أكونتينج شيء، وانت لما صار، معي، أنت معرفش في الحال. شوف جبت شخض الحال في جنس ستة في دي إزاي؟ رامو مديور كتر مش عارف إيه الصار؟ نظروا للأسهل نورمال.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 لقد تم عملت من الممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ما هايبر، ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون هايبر ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان إيه اللي بيحصلوا الأعيان ده؟ غريبة لما يتبقى نفسه اثنين يتبقى, يتبقى يحصل دورة الـ دي جنرائشن ستطحن بكذلك دي جنرائشن and liquid like condition of the content. دي الكاميرا تتحول لملكي fluid فلوط صرح؟ وطنبق ببقى fluid زي وزي المي آه ده ايه ايه ايه ده يطلع بره. ايه ايه ايه لما البروتينز ايه ايه اللي ايه ايه تطلع ايه ايه ايه ايه ايه دي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه بقى ما هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي الحاجه هي وبالتالي لينز الحاجه هي لينز. لينز الحاجه هي الحاجه هي الحاجه ده الحاجه هي الحاجه هي الحاجه فيه فيه لينت لينت دي كشن وفيها اثر للتيتين رينكلين واليت في رينكلين على السطح ده هو اللي الله كده يا جماعه مش مش طيب كده حد عشان يبقى طيب اوكي ثانك يو ثانك يو يا رجاله كده فيها هي ايه بقى هنقعد حاصل ولا لا طب لو احنا كده هيكون شيء ايه ايه البينه اقبرها ايه بينه ها في اي حته كلام البينه ايه قال له انت يقولون انك تتحرك ولكنك تتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك حاجة وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتترك وتتحرك وتتتتتت وتحرك وتترك وتحرك وتتكرك وتتكرك وتتركت Sick and drinking. Dat is helemaal niet het mengsel. Sick Degeneration drinking. Het is verder nog dat daar nogmaals de generation door wordt, wordt die achter de generation met kaptouw. Die achter de weg met kaptouw. Door die kaptouw, daar en en لكن هناك الكثير من المشروعات التي تتمتع بها الكثير من المشروعات التي تتمتع عن الكثير من المشروعات التي تتمتع بها الكثير من الكثير من عن من الكثير من الكثير من عبارة عن, عن كالسيوم دي الكثير يعني الكثير من الكثير من الكثير من الكثير من الكثير من ايه من الكثير من الكثير من الكثير من الكثير من الكثير من خلصت كلام عن من يلا قولوا لي لما ننزل في الاير يحصلوا ايه ينزل كده وينزل كده يبقى الانتيور chamber جيم يبقى الـ زمان الاير فين عليه صح بنسميه يعني بيتراك. أو رؤية ايضا ايريضا دونيسس دونيسس يعني سريبولاس بصوا بقى خدوا مني كده اي ايريس بيترعش في المنهج اي سريبولاس ايريس في المنهج اكيد مين يستندق على ايريس؟ الليس هلا؟ الاكيد مهيد صدورت وفايزة لدي يوضع ايه رأي بقى؟ دلوقتي لما كان الكاثرة كان عامل كده كان فيه ايريشاله؟ لا، فلما اللين في كشة لما رجع اسمين فين ايه داني. كليرس بيت تاني فالآيرش دي بقى موجود حاب يقول لي الكليرس بيت ده اللي هنا هو هيبقى مين اللي هو افتدلك كيو بيت و ايه كيو بيت و هنا الآيرش ده موجود لان بدأ يتكون ثاني كليرس بيت لان اللين في ايه كشف and this كليرس بيت كيو occupied و ايه is occupied و ايه is occupied و ايه الريد رفريكت في اي حاجة كلير؟ يبقى ايه زين كهولة كده. الإنسان هي يعني أحصل كومPLICATION وتجسني يعني. ناتج الكومPLICATION. أو الكومPLICATION. تفعل أن البروتين ضبط على الأورتار صح؟ البروتين <تصفيق> زائد ضبط على الأورتار. تيجي على الأيرس البروتين تعمل إنتلاميشون. البروتين ذو أوزال لما تيجي على الأيرس تعمل إنتلاميشة في الأيرس. المثمنات ساكو توكسيك أيريتين أو ساكو توكسيك يوبيان. يبقى الليس مطر لما تطلع بره تيجي على العايت تعمل ايه؟ ايرايت الليس مطر لما تطلع هنا ممكن تيجي الميكروبايتس وتاكلها ذا ليس في حجمه الفطر مش تكبر في الحجم تيجي تتحشر هناق تبني الايه؟ صح يبقى تاني ايه يحصل بيحصل في الكوما ذا بروزيز ويز انجلتد باي السؤال المكرر إلت. في التفليت راس بأن لأن يحصل تحلل في الجلد ما كان يحصل تحلل في الجلد فنسميها ذاك؟ تقط؟ اه صح صحيح فنسميها ذاك؟ لدك بولوم يعني نحلل في الليله الجلوكوما اللي شرحناها ان تحلل. اللي تحللت. حللت الجلوكوما اللي قلناها من شوية كانت اسمها فاكو مور الجلوكو بقى دلوقتي اسمها فاكو لكن بيقول لك ايه بقى الكومبليكيشن اللي بعد كده جاي ما ديجنريشن اوطر الكبسول في ديجنريشن اوطر الكبسول ممكن الديجنريشن يوصل لمين للزليوت وما الزليوت اتقطع لو الزليوت اتقطع اكيد النبض تتفلقل تتفلقل طب لو انت دولت كلها تقع بعد يحطل ايه باللز؟ تسقط فيه؟ تسقط في البترة نسميها ديس لو لز تلخ لكت باب لكتشن الحلقة خالص ديس اللوكاشن وهنا سؤالش لكتشن زي العيان عيال بتاع برماتيور ديس راكتشن نظر يتحسن شوية يتحسن شوية انه يرد الراحة رجل يتحسن لان ساعد الرز ايه؟ في خسر الرز الدنيا بقت ايه؟ هالتالب. معنى شوف. لانه يجب ان يكون هذا المشروع من الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط دول الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على الضغط على طبعا هنشيل الضغط على الضغط على الضغط العدفة ده هي يا جماعة! هي وده ده تاني! قولك هتشير العدفة! هتشيرها كلها! كمان؟ الكبسول لما نشيل العدفة حتى بالكبسول نسميها إنترا كبسول كتركة إكستراكشن خلاص إذا نعمل عمليه ما إيه؟ هتشير العدفة بالكبسول يبقى تسميه ايه بكبسول هل تحديد لما بنشيل العدسه المتلخله دي في الكبسول ما فيش الكبسوله تانيه ايه بقى انترا كبسولر كاتركتيك ستركس طب لو شلنا العدسه وسبنا الكبسوله في وقتها دلوقتي ده اسمه ايه انترا كبسولر كاتركتيك ستركس خلاص يبقى هنعمل ايه هنا الانترا كبسولر مش هنعمل ليه عملنا لك على ذلك أنا أعمل لكم كل الكاترة اللي الكلام عنه ده الهايبر مشروع الكاترة في ده نوع اسمه تيميكالي الكلام عنه ده كل اسمه تيميكال وهيبر مسيحك أكيد يؤدي ايه هاتيميكال أو بالسمين مورجاج ميا الكاترة اللي هو هو اسمه مورجاج سامينا ايه مورجاج ميا ايه ليه في مع الحج مورجاج ده اين فهي ايه معايا Alleen liquifacation of the content. Maar wat is het dan? Het is de marodi. Marod? is maal is zo. De marodi, de kapsul zit. Kapsul. Dus, laat het maar op de groei. De liquifacation. Salen toch iets? te فالأول المورجاك هي كثرة اللي تبقى داخل الرأس في المهدب الزخم. مين ذا؟ المورجاك هي كثرة مع الماتيو. كثر ليك. هنا بين سكوتا اليوريك وسكوتا اليوريك ساعدت صورة بدائية. سلوت تسمينها يبا. الماتيو شو بعدها؟ زي دام عندوش أيش صور دام عندوش أيش شل ودشة. ما يباش. ما شاء الله ما ينوم. تبين المورجاك هي كثرة والماتيو كثرة. The position النيوكليس هنا موجودة في مكانه لكن النيوكليس هنا موجودة في اين الوقت؟ موجودة جوه ايه؟ ووصله بزلطة موجودة جوه ببين لبن ايه ساقف الزلطة؟ تنزل تحتاج الزلطة للزلطة لك ايه؟ <تصفيق> السرق الوعيد هو البوضيش <تصفيق> القفل اليوكلس <تصفيق> لأن اليوكلس من السنك. يعني تغرق النيوكليوس هتنتقل تبقى منغرز في يبقى الفرق الوحيد ان النيوكليوس هتنزل لتحت يا لا بقى ده بشوف شويه حاجه رائعة. ايه دي البون اللي داخلي يبقى لا مش جوركات نعم شايف هنا مين التاخد دي ايه؟ مش العاده بقى يبقى بس النيوكليوس نزلت لتحت ده الفرق الوحيد اللي يفرق لي من الموجب يبقى ده ايه بقى كده السنه voor no, en katten. Voor het een? Veel? Ik heb het niet gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik het gezegd. Ik heb het gezegd. Ik het het het يا ترى الغيبراتور كانت؟ والمشهور كتر ليه على الجامش مش من دبلوما؟ كلها كلها ضلمه، سلامه النور كلها ضلمه تشوف ايه؟ احنا قلنا عشان يكتب دبلويا لازم في كده تقول هنا وهنا ينكسر انت طب لو اللمضه طامطلمه ايه؟ ده مش دبلوما يبقى هنا كنت هات نقط كده في الاول شغال، الهيبراتور كانت والمشهور لا يشتكي من دبلوما ليه؟ لأن اللينز التوتالي, التوتالي. تقدر تضيق الدقيقه مهمه اوي اوي اوي اوي مش ليه عشان لا لا ايه انا مش معروفه بقى, بقى وقت يعني وصفه الكتله في فيكتوريا هنا مليان ميه هنا توتر يومين كده اللي انتي كسر مخروط ده مشروحه تاني ايه طب هقولك على حاجه في الما تون كتر في الـ Antiochamber على الزي هنا Antiochamber على الزي خلاص شرحت شرحته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 لقد تركت المساره وكانت تتعرض لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط لها ده لها فقط لها فقط لها فقط لها فقط مثل فقط كده فقط كده فقط لها فقط نيوكليا بقى اقدر ابص النيوكليير عايز افكركم حاجه اقرا تحت الجدول خليك معايا مين قاعده الجدول خلاص يا جماعه عايز افكركم حاجه لو طلعت العيال لما جابك ميه من النيوكليوس بيطلعها بره مين يتمييز كي نورمال عمليه اسمها ايه لا يتسكيل يودا طبعاً بيتيولوجيا على الترانسذين في وقت النقل؟ لا يعني ليه؟ بيتيولوجيا طبعاً الكلمة على حساب الداء وزادت على وبدأ يحصل ماركز لوتوفووتر يعني عملية فقدان المية زاد. أولاً نسميها بيتيولوجيا لا لو فقدان من يكلس زاد الميتابوليزم أو إذا يكلس هيربوز بيصير يحصل إبرة مرة داية. كترك نسميه سنايل نيوكليار. يبقى السيناي هو كورتيكال كنز يعني الانكريز اوفر انكريز الووتر الم من ووتر من الايه لدرجه ان الميتابوليزم اوف جليويا از ضابط والترانسفيرنسي اوف جليويا از وحصل ايه نيوكليار كاتا يبقى ايه عن الكورتيكال ولكن الكورتيكال كاتا عشان الوتر ياخد من 6 ل حد لحد ممكن ياخد سنه ونص هنا ياخد وقت عشرة سنه ورحة الكاترق ده بيانمو بس بيه بضوط إيه في ايه؟ اوضايكو جميعا ايه؟ ده الكاترق ده اول ميزة انه هو ميلي فلو امبوربيرت تبتير مشوان؟ يعني بيانمو بس شديد ميلي فلو امبوربيرت ثاني فارق هناك من دي انتو من سنة تشيه هاي دور ماتيور دي كان ديه ستابجلس لانا ما ديش ستابجلس there is no stage مو في ايه بلك ما ديش ستابجلس اماتيور ماتيور هيصليه كلام بس ديه كولر بس ديه كولر ديه ايه الاول لان نيبليات لونها جريت عينه لون هيبقى لونها في ضي غراي وعينه له هيبقى بني غامق براون او بعدين لون هيبقى لونها اسود لما النيوكليت لونها يتسود ده كاتركت بنسميه كاتركتا نيجرا اتوقع اكتر واحد فيهم طبعا يقطع على البيجا دي كاتركت نيجرا يبقى مش في ستيدجز بس في قرص طب عندنا دي سؤال جاي اهو سؤال جاي في ال الميجاس ني سؤال في اللون جديد الوان ايه كتير وجود الكالر بص بقى احنا قلنا اللي بيطلع هنا امينو اسيد من في البروتين بتتكسر وتديني امينو من غير من الامينو اسيد اللي في لما كلها يبقى لونها ايه اسود هو سؤالك كنت عددكو؟ في جوزة الحف ايه؟ وفي ميلانين بيبت! جاز الميلانين؟ في الأمانو عاسل رسمه ايه؟ طيروديين! السؤال هو ليه الكلام ده في بالكرتكالكثرة ليه الكرتكالكثرة بكل لونه بليه؟ ده ما بشي الوان! على الرغم ايه برضو ايه ده ده أماينو ايه؟ برضو برضو في, في أماينو عاسل طيروديين شب! بس ليه ايه مدهنيش ايه؟ ميلانين! لا نعم كام جنيه عشان تخرج من ليه لا هو هو اللي ممكن ده هو اللي جاوب دكتور ها لا تغير دكتور هوت تغير الوكتور انا قلت لك لما تعد له سيل يعني عاوز اقول لك قلت لك لا طيب فاكتور يبقى طيب فاكتور طيب هي قلت لك هاي اقول انا يعني عشان الابيض واسف طيب يديني الميلانين محتاج 10 سنين خلاص الكورتيكال كانت عمره بيفضل تاريخ 10 سنين ينزل بسرعه وبعدين الليمس سرعة لا لو جبناها 10 ثنين الكورتي كده انا عارفه برضو حاجه في النهاية النهايه بايه يقع يبقى الموضوع يا جماعه ما بايت نقول طبعا ده يعني كده طب يبقى اول يا جماعه ما تلاقي اي حاجه لونها اصفر في النيوكلياس يبقى لا ايه ما تلاقي حاجه لها لون نيوكلياس لا ده ايه ما يبقى نيوكلياس لا احنا نلاقي الكثره بتصفر يا كرثك او ما الاقي او بني او اسود أوه. أوه كترة كترة إذا إيه؟ إذا يعني اهو اهو ده اللي كانت هتتقسم السر اهو ده ايه ده دي كده بصوا دي كده بال اول خط ده الكوردي ودي مين اللي ورا دي اللي بتبقى الناصفه ما بينه وبين ايه 33 كانت اللي اكبر جوه طالما اكبر يبقى ايه جوه ده ممكن يرموا كده شويه فوق دي العامة كده من ايه؟ تكتيكات غمسة بسكة الجردال والدكتر بصوا بقى النيوزر هو الفيشن بارضبط ما اصرف بيقى بارضبط ديب؟ شفقه باكتري؟ ايه حد باي يقول لي هيجيله ميوبيا ولا هي بارض ميتروبيا ميوبيا ولا هي هنا بقى ايه؟ ميوبيا. يا جماعة الرجل دي كانت ايه؟ ناقص اربع ناقص اربع؟ دي بلوك كام؟ عرفي. لما تكتر في افضل هنا لابعث اني مثلا تتقاضى ثلاثين يعني المجموعه يزيد يعني قوه العدسه تزيد لما قوه العدسه تزيد زي الكون الميوضيه دي سبب مخططه الرسلكس الاندكس ونسميها نسميها ايه ايندكس الميوضيه العياده بتاعت الميوضه لما نبقى نعم no. انه بيشتكي اكثر من الفرد اللي في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 باين بلاين ؟ صح الكلام ؟ باين بلاين ؟ مثل عكس حتى المرات العيان تشتيك تقول ان اخلاقه باته ده ينبطل النهار ويغرب بالليل ليه ؟ لانه هو يعيني بالنهار هو اي حاجه يبديش شك على قوله هو يعيني غلبان عنده كدر اكثر ما يشوفش بالنهار وبيتر يغرب ايه ؟ يعني رجل عيان غلبان ماشي ؟ غلبان عنده القذب عنده باين بلاين ؟ لو العلم جاولك البندا لو خرج عيني بصوا كده لو خرج في النهارب ايه اللي هيحصل؟ عنده كدرك في النص كده في النهارب يحصل ايه بتاعتك؟ بالدين طف مضوح يجي جي حادي يلاقي ايه؟ يلاقي كدرك بقى لما يخرج بالليل بقى ويخرج بالليل بقى بيوبن ايه؟ لأي بيوبن ويسع من, من هنا ومن هنا من الهلة مرحل او كي؟ والعلم ده العبيد بايه جيشتك قالوا يا دكتور يا دكتور أمباريب إيه يا ابني إيه يا خروف إيه اللي حفظ؟ يقول لك إيه أنا أعلاع في مضالة الإراءة يا أبنى، ما حدش محتاجها ما حدش محتاج لمضالة الإراءة، بينما أرزلت في السن ولا إيه؟ كلنا لما بنكبر يا جماعة نحتاج حاجة أسمها مضالة الإراءة لأننا بيجينا حاجة أسمها بريس بايوبيا. لما نكبر وما نعرفش إنه أراد مرض ما نرضه اسمه بريس بايوبية إيه لما أرزلتها بصد نصف الجدر على الأكوم اه طيب انت حتى لو تقول انا هعوض لك الموضوع. يعني لي انت مش لو تقول لي الايه؟ حتى لو تقول لي انت حتى لو تقول لي انت اللي لو لك لي انت حتى لو تقول لي انت حتى لو تقول لو تقول لي انت حتى لو ايه لي انت حتى لو تقول لي انت حتى لو تقول لي انت حتى لو تقول لي انت حتى لو تقول لي انت حتى A brede myope patiënt may find himself to read again without his reading glasses. Een brede myope patiënt find himself to read again without his reading glasses. Naar zijn stekkerlezingglazen neemt. Laat het gaat. Het is het woord. Het is het woord. Het يلا بقى نفحص العيال انتوا بقى تقوموا فحص الفحص ده حاجه صعبه قوي يا رب دي كل يوم كم حاجه اربع حاجات اربع حاجات اللم صوت يوبيك ولا فيها بفت في النيوبيا في النص واثب النص اتغيرت نور بقى لكن هناك سياره لان هناك سياره لان هناك سياره لان هناك سياره لان هناك سياره لان هناك سياره لان هناك سياره لان هناك سياره لان هناك سياره لان لو انا لان هناك سياره لان هناك سياره لو هناك لو لان هناك سياره لان هناك سياره لان هناك سياره لان لو سياره لان هناك سياره لان اي <تصفيق> طال <تصفيق> عليه ده اللي كنا مش ايه مش هشوف خلاص يبقى الريل فيكس يبقى ادم ان اكيوت اتركت 100 جرام لان اسود على اسود مش هتبقى فيها اي فهمنا ولا لا يبقى الريل فيكس يبقى ادم ان اكل كل قدراتك ده جرام اهم حاجه عندي فعلا الريل فيكس كل جدا ريل فيكس الريل بان ايه فيفن نوت ديت كل واي هو اسكو موف فيك الريل فيكس هنا في دج كوي او وكيف تسمى الوزدامين بقى الكسر ده مهم لقويه عشان يتدرقوني بالحاجة تاني العيام كتابة ده ممكن يتضغط مع حاجة تاني مثلا في السيولوجيكا بسيولوجيكا اصنع قلنا ان العيام لما بيبكد مياه كتير بيحضر مياه كثير ولما بيبكد مياه عادي في السيولوجيكا لما بيحضروا القبات بيبكدوا حاجة تاني العيام ده يا جماعة تبصوا هنا تلاقي في بيه حاجة جريف اللي هل ايه بكذا، وهنا بطل فبصت ألاقي فيه لون جريش ليه؟ لما بنفقد ميا صحيح ما في القناة بس بش الفايبر تبتدأ إيه؟ تبقى مركزة لما الفايبر تبقى مركزه تبقى جامد، صحيح لون جريش بس ترانسبيرا، إزاي لا تفتحك عليه؟ إزاي ده جريش وإزاي ترانسبيرا، إزاي ما برشانتك؟ لو أنت لابس ما يتخلص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 ولكن هذه هي كده في تتمتع بها في النص لكن تتمتع بها المساله التي تتمتع بها المساله التي تتمتع بها المساله التي تتمتع بها المساله ما فيش بها المساله التي تمتع بها المساله التي تمتع بها المساله التي تمتع بها المساله التي تمتع بها المساله التي تمتع بها المساله التي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 maar hier in de jubilanten, de excellentie is er. is er in de jaren 2 minuten. is heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. het al gezegd. het al gezegd. Ik heb <تصفيق> نعم. هل يوم لاربع؟ الامتحان يوم لاربع. الامتحان ثاني مين؟ مني شعور. عندي امتحان يوم لاربع. هنا. وعلى الفكرة. على الفكرة. اللي هي دي بيقول امتحانها يأخذ حصة لأنها هتخلي الامتحان كل صغير أولي. اللي عزيم لاربعها حصة مهمة جدا للصف هو وحرر بقى. وانا على الفكرة بيقول كده أول لاربع. اورك يا برنسار الناس اللي اللي محضرين الامتحان هفضل وراهم مش هسيبهم ايه خلاص بقى يا هنا قول لي يا بني قاعد. قول لي الميديكال كاترك الكلب بقى هو اقتھره اقتغلق هو ااتلطالي ہے خلاص لا مجmeye مفيش اترب باعات الكتب لازم ال لمد لله الاquaيل الحمد لله الاعلاج ات keywords الكثير اكون عائسنا يازم لو يعد بي فاطتره في قويقي لو بيه اترب باي قوي 가능 بس كده حقار مفش عملية مفيش فيكو ومفيش عملية ماجي pikku م произош الحمد لله كسر بال ال لازم س بس و فيه اترب قوي لك اترب باعبار دل مرز بمرز برو حلو؟ انا انا بتاع الاسئله امتى نعمل العمليه دكتور عندي موعد امتى نعمل العمليه امتى دكتور قول براحتك دي الكتف سيرجري مش ايرجنت براحه الكتف لما تحس ان انت ما عادش قادر تقوم بوظيفتك وشغلك وانت خايف مع نعمل جايين لما نقول لما الكتف ده يبقى العلاج انا اشتغلت ثالثه دي طيار في واحد قعد الكتف 20 سنه نظره الكتف 60 مش عايز يعني, يعني على حمد بالإيه؟ حدياجات العينية <تصفيق> هذا أول حد يجب لك إيه؟ نعملها لازم لو الكسر تبطى معاك للجوم أليسا نعمل بقى مش هنقل مش هقاير العيان لو معاك روكو. مش لو كوزموتي كان يمدير عيان في عنايا مش الهامل لو الكسر تبطى عند للجوم باستمعناه إنه إيه؟ إنه ماتيور وهيبقى هقاير ماتيور وهيبقى ماتيور حاجة بيحصل معاك يا ايقول لك لو وصل الهم موريد برضه ما خرجش لازم ايه لازم بقى فيه أربع إنت نعمل ايه يبقى في اربع حالات امتى نعملها لو مش قادر اقوم بوظن لو ما قادر لو جسمتك اللي ضايقني لو وصل ليه لو وصل الهم مور ايه نوع العمليه انا متشكره لك لو انت فهمت الكاتراك كله زي ما انا عملت كده بالكبسوله بنسميها ايه انتر كابسولار كاتراك اكستراك خلاص، أنت ركبت كتر Extraction فيه إذا كتر كذا حاجة تانية أحسن، لا حاجة أحدث. كتر كذا يسحب عندي الكبسولة. يمشي بالآلاف ينظف الكتر، يبقى قالوا لي على العملية. يبقى له كبسولة ربعها فاضية. خلاص ممكن أي حاجة ممكن يرجع قوي يجي يطلع خاضع، لايجي خاضع. يرجع قوي Oil يعني Oil. أنت ركبت لين. أنا جبت الكتر وجبت كبسولة جبت Extraction، كبسولة كتر Extraction. نكتب كده جنب الانترا كبسول ما بنستخدمها غير في حالات الهايبر ماتيور كترك اللي معانا طفلك فيه تمام عنده هايبر ماتيور كترك واللين نايمه كده يبقى نقدر نديها كبسول ونخش تشتغل تشحن ثاني من الشغل بتاع الاجتر يعني لو لو هيور ما تقول كترك والليد طابك سيت بتاعك يطلع يكبسوش مش تعمل فرق بتاع يبقى الموتور اللي جيت مصطره كده كلها انت كترك انت كترك انت كترك ومعاك لا اي ابلكيشن اللي ما بتعملهاش في الحاله دي وبعد ما بتطلع الايبر اتيور كترك لاقه طيب ايه هي يوم الانترج بعد ما بشيل العدسه كلها هي شكل بتبقى مين ينتاج هذا بإيضا على قدامه. ما عدش الأحبة قدامه. البرترة. تتلقى ليكتب كده. التش. افانتج. بتاعد الانتر. رقم واحد. هم من يحصل بفترة. بورونام. رقم اثنين. هيا انت في فمش تقع الصفاء العادة ساهمة. نعم. هندوضه. نزوضه بشتغات. زوج. عارف. الانترا كبسرة ايه يوضا اول ايه الانترويشن الوحيد لها؟ هاي بخار ايه خلق فش ويصدد ليه؟ لان انا مش عارف اعرف الانترا الانترا اول كبير فعال فعال اعرف اعرف اول ديت اطول لما شيري الكبسور خالص كده البيترة اقعب الديت بتاع الانترا البيترة اطول يطلع الهدام تعالتها اكدئت مويد كومبيليكس هذا كان بروبلم انا دلوقتي انا جبت العدد كله مش هعرف ازرع اي لو انا حطيت عدد ان هتقص هنا البيت غلطاني احطه قدام يبقى ايه الايه ال رقم 2 اي كان implant امبلنت بي مش عارف احط بيتي بي يعني بوستير وشامبر ايوهيد غض عني احطها فين غض عني ايه دي احطها قدام مشوار لا احط ايوه ايه اللي فين بحطها في الايه دي مش. مش في البيتي اي كام نط اندلاند بوستير وشامبر ايوهيد ايه المشكله رقم ثلاثة Very large incision. Beste, bestaat hij Het is de eerste keer dat we het over hebben. Als het is, het is, als het ik het ik het ik het ik het Als ان انا اطلع العدد البيبانيه بحجمها حجمها الكامل عشان اطلع العدد حجمها الكامل بتاع ايه very فيري لوج ان في مشكله فيري لوج ان تي بعدين من ساعه 3 هتطلع كام 9 كل ده دي اكبر اعكس دول نعم يبقى كده اه يعني العي... مصرومة يعني العيان ده العيان نايم هوقتي ده بتاع العيان الاول مفهوم مفهوم لا يعني يعني ليه ثلاث يعني ثلاث ساعات تمام الساعه 9:00 والنهارده دي كده والله يعني بحاول يعني ساعه عليها واحد اثنين ثلاثة أربعة خير الإسلاميين ضعوا على كل آن كل آن من الحضارة ما بجيب كل الناس وبيشحذ عليهم بس يشحذون؟ لا تناخذ هذا مني لا تناخذ هذا بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس يبقى advancement <تصفيق> بتاع اكسترا يبقى ايه الحاجات اللي تلاتيناهم الاكسترا كبسوله جبت يبقى في مش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 we als mensen zijn ook We zijn hier bij de handen van de mensen. We zijn hier bij de de mensen. We zijn هكيب دي وعمل دي. ليه؟ فخليك انتو مثلن تلأول خايف للايه؟ من الكلوكومة. من الكلوكومة انتدمر بسيط رب عقصة خير لتدمره. يبقى هنعمل المور افضانت ايضا الا لو لات افضانت ايضا فيها انتو لان اذا اخيب ان الكلوكومة يقول لبقى وتعمل السوق ايض مع بعض. جدا. جسد. ايه يبقى اتعانيلي مين تعمله الكتك وفي نفس العملية بالمور اتعانيلي شغير وعمله الكتك. We never operate the two eye in one city, in one operation. Pascheriën of staalieren. Op het allereerste moment, met de eerste, met de een miljoen in het algemeen. een miljoen operaties in het algemeen. ما <تكتشف> تحصلش <في> بالعين الثانية. يعني واحد جاية من العملية دي ودي حطر زيانزكش ودي حطر زيانزكش. كنت صمعتها بتاح كانت بغطة ولد زقابة بتاع نتا بتاع قرص انت الدمارة. طيب على حصل كومبليكيشن ما يحصلش ايه؟ طيب